الله أكبر ا ل ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ا ل ا و م ا ل د ي ن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 ي س ت ع ج ل و ن ك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب جهنم وإن جهن بالكافرين. يوم العذاب من فوقهم ومن ي ب ا ا ل يوم فوقهم يغشاهم من تحت أ ر ج ل ه م ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ثم إ ل ي ن ا ترجع و ن والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه ة غُرَفًا ل ن ن ب و م مِنَ الْجَنَّةِ غرفا تجري من تحتها الانهار أ خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون و ك أ ي ن من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم ا ل ل موسوعه ا ل ن ا م وهو ا ل س ي للعلوم الاسلاميه م فأما موسوعه ي ا ب ا د و ي ق د النابلسي ه إ ل ل ه ك ء ل ع ل ي م الاسلاميه ئ أ ت من ونزل م ن ا ل س م ا ء ف أ ح و ع ه النابلسي أ ر ض م بعد م و ت ه ل ل ه ق ل ا ل ح م د ل ل ه ق ل ا ل ح م د لله بل أكثرهم لا أكثرهم ي ع ف و ن وما هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا له ولعبا و إ ن الدار ا ل آ خ ر ة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ف إ ذ ا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر إ ذ ا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا أن ن اولم حرما آمنا ي ت خ ط ف ا ن ا س ن حولهم أولم يروا أ ن ا جعلنا حرما آ م ن ا ويتخطف الناس من حولهم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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إ ن الله لمع المحسنين الله